اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم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 وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله فاتاهم, فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كتب اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فَإِنَّ الله شديد العقاب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 فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ولكن, وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله فلله وللرسول ولذل قربا واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم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 هؤلاء هم الصادقون والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم, يحبون من هاجر إليهم ولا, يجدون ولا يجدون في صدورهم حاجة من ويؤثرون, ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون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 ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا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 ولئن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون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 أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون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 هو العزيز الحكيم الله